قص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائو شرابه وهذا من الثلج ومن كل لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في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 وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ بُلُوغُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ بُلُوغُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّهْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أخذت الَّذِينَ كَفَرُوا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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم وأمفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبو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 وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ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 هو كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدة أيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبرا أرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأوليد فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى الله كان بعباده بصيرا